بسم أجر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا ماكثين فيه أبداً وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولداً ما رجوم من اذ 117. لمن أظلم ممن افترى لله كذبا 118. وإذ وما Thank mm -hmm. وكذلك أعفرنا لفضيله <تصفيق> الدكتور No, no, وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَن شاء Zijn we niet يحلون فيها من أساغر من ذهب ويلبسون ثيابا وي وَلَوْلا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ وَبِذِي نَبَتُ الْأُضُفَ أَصْبَحَ شِيْمًا فَأَصْبَحَ, أشيماً فأصبح أشيماً Come along. اتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عظم بئس I ah. Tot zover ik weet dat ik het niet mag zeggen, maar ik het We're not ومن أَظْلَمُ ممن ذكر بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قدمت يَدَاهُ فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره 118. واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذَلِكَ مَا ذلك قال هذا فراق بيني وبينك 120. سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت ان أعيبها فأردت أن أع... ZANG 12. وكان لهما وكان تحته كنز لهما INNA MAKANALLAHU FIL MIN KULLI إذا بلغ مغرب الشمس وجد تغرب في عين حميئة ووجد عين Once they're now cool. I'm Ja. I وكان وعد ربي حقا ZANG nu. عبطت أعمالهم فلا نقيم لا نفذ البحر قبلا عبادة ربه أحدا